الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنع والتاعة المنشط المكرة والعسر واليسر وعلى أثر علينا وأن لا ننزع الأمر أهله حتى نرى كفرا واضحا عندنا من الله فيه برهان وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث المخرج في الصحيحين فيه. أمور هامة ينبغي للمسلم أن يعتني بها أولا السمع الطاعة لمن والله الله أمر مسلمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لإضاح ذلك إنما الطاعة بالمعروف لأنه لا يطاعة أحد من البشر إذا أمر بمعفية الله أو إذا لها واجب على الإنسان واجب معين فالطاعة إذا ورج عمرها فهي بما تعرف عليه في الشرع فيما يحقق عزة الجماعة والألفة فيما بينهم وتسهيل أمور الدعوة إلى الله جل وعلا والنصف والوعظ والإرشاد وأن يكون ذلك أي السمع فيما يحبه الإنسان وما يكره وفي اليسر وفي العسر حتى لو استؤثر على الناس وقد فستر العلماء معنى الآثرة أن يستأثر أو يستعثر. بالشيء العام الذي ينتهي به الجميع أن يستأثر به بعضهم لا شك أنه لا يجوز الاستئثار عن الجماعة بما هم محتاجون إليه لكن السمع والطاعة تندرع به الفتن وتحقن به الدماء، وتؤمن به السبل ويأمن الناس به على أموالهم في بيوتهم وطرقاتهم وإذا كان الناس في بلد ما لا يعملون حتى في بيوتهم على ما عندهم في بيوتهم أو على أنفسهم فإن ذلك من العذاب وقد ذكر الله جل وعلا من كان به على أهل قرية من الأطمئنان والخير وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رهدا من كل مكان فكمرت لأنعم الله فأياقها الله لباس الجوع والخوف فإن البلد إن على أهلها الجوع والخوف كانوا في عناب من الدنيا أليم لأن الناس إلا كانوا يعيشون أمنا ولكن لا مال عندهم ضربوا في الأرض وانتشر فيها وابتروا من فضل الله وان كان هناك خوف لكن ازنادهم واطعمتهم مؤفرة اكتلوا في بوتهم مع ما في ذلك من الهلع والقلق اما اذا سمع على الناس فقر وخوف فذلك من اسوء عذاب الدنيا ولهذا صار من الأمور المقررة والقواعد المؤصلة ضرورة السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثر وفي العسر واليسر لما في ذلك من تحقيق عمل الجماعة عامة وتوفير أسناب طلب العيشي لخاصهم وعامهم وتيصر وانتشاره في أرضهم لأن الأمن له شأنه العظيم لكنه ينبغي أن يكون في ظل الشريعة وتحت أحكامها وأن تكون المهينة على كل التدبير في هذا الأمر وإذا حصل ذلك حصل فيه خير الدنيا والسعي لتحصيل خير آخر يقول عليه الصلاة والسلام يقول عماده فيما أخذ عليهم في المبايع وأن لا ننازع الأمر أهله ولذلك في الصدر الأول لما تولى الولاية من غيره أولى منه لم يقوم الصحابة الكبار الموجودون بالاعتراض والجدال او حس الناس على الإخافة والعدوان بألا أمروا من يراجعهم ويأتي إليهم بالسمع والطاعة ولهذا لما جاء أناس لأنسهم مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان خادما ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين شكوا إليه ما يلقون من صلة الحجاج والحجاج في ولايته كان ظالم راشما وكان يبطش لأي سبب من الرعاء أنه يقتضي البطش فقال لهم أنا صدي الله عنه وأرضاه أصدروا فإنه لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا شك أن رضي الله عنهم وأرضاهم أنسى إيمانا وأرجح عقولا وأحلاما كيف لا وقد اختارهم الله جل وعلا للصحبة نذية وحمل هذا الدين وتبليغه للناس وقد فعلوا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السناء عليهم والتحذير من فلقصهم او عدم محبتهم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ماذا ذلغ رد احدهم على فكانوا مع هذه الحلوم الراجحة والعقول الصائبة والايمان الصحيح لا ينازعون الأمر أهله ولما قيل السلمة أن سمعها عبد الله بن عمر وكان من سادات الصحابة في وقتها بل في آخر الوقت يسمرو شيخ الصحابة لم يتكلم بكلم خشية فتنة تحدث فتنة تحدث أو شرما يبدو والنبي عليه الصلاة والسلام معلم الخير والداعي الى الله بالحكمة والمعذة الحسنة المبلغ عن الله رسالاته يقول لا تنازعوا الامر أهلا حتى تروا خفرا ضواحا عندكم فيه من الله فيه برهان يعني لا يكون الانسان إذا ظن أن هذا العمر كفرا كفر الناس إذا ورع على حديث هذه نص على أمر معين أغفل عن بقية السنة فإن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا والسنة الشريفة يفسر بعضها بعضا ويدل على سلامتها الكتاب وتدل على فحه المعاني المستنبطة من الكتاب، فلا بد للمسلم أن يكون حذرًا من مزالقي التفسير، ولا ان, أن عنده شيء أن عنده شيء يحتج به، فليتهم نفسه، وقد قال الفاروق روى الله عنه. وأرنا في نماذج الصحابة الذين روا الله عليهم أجمعين أيها الناس اتقوا الرأي اتهموا الرأي فلو رأيتم يوم عيد الجندل لو استطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت يعني ثم تبين له بعد ذلك أن الخير وا الفضل والحكمة والنصر في مواقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ظن إنسان بآخرة كفرا فلا يتعجل كيف يتعجل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لإنسان يا كافر ولم يكن كذلك عاد على القائل هذا التكثير ومن قال لآخر يا عدو الله ولم يكن ذلك الذي قيل له عدو لله عاد ذلك المعنى من كلام المتكلم على قائله فينبغي المسلم ان يكون في غاية الحذر ان يزل به اللسان واللسان ينزلق كما تنزلق القدم فقد ينزلق الانسان في قدمه من منزلق الهوة قد لا ينجو منها وقد ينزلق بلسانه في هوة تبعده عن مجال الرجوع الى الله والندم والحذر مطلوب من كل احد ومجنب اهل السلة والجماعة اهل الحق والهدى القائلين بما جاء في كتاب الله وسلة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يقدم على تكثير أحد إن إذا ادعى ما يكفر به الإنسان أنكر ما فرضه الله على عباده مما أجمعت عليه الأمة أو أنكر شيئا من كلام الله جل وعلا أو تنقصه أو تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وأنثى لذلك من مكثرات كإنكار الصلاة وإنكار وجوبها أو إدعاء حل الخمر أو إدعاء حل الرذاء أو إدعاء أن الجهاد لا يكون وانتهى أمره وأقبل ما به لا جهاد إلا قيام الساعة وما قد وجد قتال المسلم لأخيه المسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا إذا تحاربت طائفة مسلمة مع طائفة مسلمة سماه النبي كفرا ولكنه لم يعني كفرا الذي يجعل الإنسان حلال الدم والمال من المخلديهنا لجهنم ولهذا الصحابة يضوان الله عليهم لم يكفر بعضهم بعضا في حروبهم وعلينا أن نحسن الاقتداء بهم واتباع منهجهم والسير على مسلكهم رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم أهل الإيمان المجتمعون عليه وما ابتغى غير سبيلهم ظل فوالله الله ما وفي آخر هذا الحديث الذي يقول وما هذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الميشط والمكرى والعسري واليسر وعلى الأثر علينا وأن لا ننزع الأمر أهله حتى نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهن وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لو تلائم فاللاجم على كل مسلم ان يقول الحق في اي موقف وان لا يقض بذلك لان الناس اذا رأوا حقا مهدرا وقدروا ان يتكلموا فلم يتكلموا اوشك الله ان يضربهم يضرب قلوبهم بعضها بماغ ثم يضلون فلا بد من, النا... من الناس لا بد من التعاون على البر والتقوى ولا بد لهم من التناصح فيما بينهم ولا بد من التعاون فيما بينهم المعروف والا ولا بد ان يقول المسلم الحق اذا رأى ان الحق اهدر في موقف وافي ولهذا جاء اننا من خارج الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لأن السلطان جائر لا يقول الإنسان كلمة حق عنده إلا وهو لا يبالي أسف كده أن أبقى عليه فإذا دخل الإنسان مدخلا يريد إنكار ينكر وهو لا يأمن نفسه مع ذلك إذا فعل ذلك هذا فهذا من أفضل مواقف الإنسان قد لا يجب عليه أن يقول عندما يتحقق أو يترجه الخطر لكنه يجوز له أن يقول ويفام على ذلك السباب العظيم فكلما كان الإنسان أكثر إقداما على قول الحق فإذا بذلك مع ذلك بالحكمة والمجادرة اللطيفة والإرشاد المجتمل على الرفق كان أحرى لأن يؤثر قوله بسامعة ولذلك قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة وقال اقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني والله ونهال الله جل وعلا ان سب ما يعبده الكفار اذا احتمل ان يسب الله جل وعلا ولا سب الذين يظنوا من دون الله فيسب الله عدوى ما ان ما يعبد من دون الله اذا لم يكن من الصالحين ولا من الانبياء وعلياء الله فانه اهلا لان يسب لكن لكن درع المفاسد وتحقيق المصالح من المطالب والقواعد الاساسية لهذه الشريعة فعلى كل مسلم ان يوطن نفسه على حسن الاستسلام لامر الله وامر رسوله وصادق الإنقياد لتوجيه نبي الله صلى الله عليه وسلم ورغى الإطلعان للأخذ بما يرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن لا يحتقر المرء نفسه عن قول الحق في أي موقف يستدعي منه الموقف أن يكون الحق لكن ينبغي أن يكون ذلك منه ابتغاء مرضات الله ورغبة في إحقاق الحق لا لي أن يقال إنه رجل يصدع بالحق أو يقول ولا يبالي فإن العمل إذا كان لله حقا كان الإنسان حريا بأن يسدد في, في عمله وإذا كان الأمر لغير الله لم تتحقق به الأهداف المقصودة وربما انقلب الأمر على قائده لأن الله جل وعلا لا يرضى بالمخاذاة والمغلفاء فنصيحة لنفسي ولكل مستمع أن يحاسب نفسه وإذا هم بتغطية إنسان أو تبديعه أو تخفيره أن يراجع ما عندهم معلومات وأن يتأمل هل عند من يظنه على سوء مجال لأن يتعول ما هو فيه فإن مما ارتبسه العلماء لدفع الملامة عن الآخرين أهل ذي تعويل تأويل فيما يقولون لأن الإنسان قد يفهم شيئا والعمر على خلاف فهمه فإذا ارتبس لنفسه فليل الآخرين العذر فليلتمس للآخرين العذر والله جل وعلا لا أحد أحب إليه العمر من الله جل وعلا فأسأل الله بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك عند هذا البيت العتيق أن يهيئ لنا جميعا ولي أمتنا الإسلامية في كل مكان من الأمر رشدا أن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساغسه وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه ونطفه وأن يغسرنا بديننا وأن يمنحنا بمنه وكرمه الثبات على الحق والتسليم لأمره والصدق في متابعة هدي نبي صلى الله عليه وسلم وأن يهيأ لنا فيما بيننا أمر التعاون على البر والتقوى والتناهي عن لكم العدوان وأن يكون ذلك كله افتراء مرضاته وطلب المثوبة من اللهم يا الهنا ومولانا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنه أن تجمع شمل أمة محمد على الحق والهدى وأن توافقها للأخذ بأسلاب عزة والقوة والمنعة وأنت تعلم أن أجل ذلك وأعلى تحكيم كتابك والسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم وفيما شجر بينهم وبين أعدائهم اللهم حقق لنا في جميع بلادنا ذلك عاجلا غير عاجل اللهم أعز دينك وأعني كلمتك وانصر أولياءك واخذ الأعداءك واشف مرضى المسلمين في كل مكان واشفع جائعهم واكس عاريهم وعن خائفهم واغن فقيرهم وانتصر لمظلومهم واخبت اعداءهم عاجل غير عاجل وارن يا ذا الجلال والاكرام بمنك وكرمك الحلول العذاب والمحن والمصائب والبنايا على اليهود واعوانهم في كل مكان اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرفع واجعلهم يا الهنا عبرة لكل ما تذر وأرنا فيهم بملك وكرمك المثلات وقلت بناءهم وأذل عنصارهم في كل مكان وأرنا في كل دولة طاغية المتجدرة ما تقر له أعين مؤمنين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم العداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح ولا المسلمين ووفقهم لما تحبهم وترضى وارزقهم التعاون على البر والتقوى والتناهي عن نتهم العدوان واملأ قلوبهم من خوفك ورجائك واجعلهم رحمة يا حباب يا حي يا قيوم على عبادك انك مجيب الدعاء اللهم اجعلنا في مكاين هذا جميعا من عثقائك من النار واعتق رقابا امواتنا احيائنا من النار واعتق رقابا كل من مات يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك واقام الصلاة وعاتت زكاة وحرم ما حرمت واقل ما احللت من النار يا حي يا قيوم واصلحنا واصلح لرياتنا والمسلمين في كل مكان سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين